وري والملائكه حولنا فاض المساء يرضى سبحانه لا احصي ثناءا عليه هو اهل الثناء والمجد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 ويوم تتوفانا فتوفنا على ملته وأوردنا حوضه وحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد إليكم الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن يجمعنا على طاعته وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم محبتنا ومودتنا وأن يديم التقاء قلوبنا وأن يجعل ذلك لوجهه خالصا وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا وأن يجعلنا كذلك إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين فيبعثنا متحابين في جلال الله عز وجل في نور الله وفي كواكب من النور الدري نسأل الله عز وجل أن يحقق فينا ذلك يا رب العالمين وأن يجعلنا من الصادقين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم امين ايها الاخوه هذا المنهج المبارك المحبب الكريم الذي نتناوله ونتكلم فيه منهج الاسلام في اخراج الناس من العتمه من العتمه من الظلمه من الظلمات الى النور ومن الجاهليه الى الاسلام ومن الكفران الى الايمان منهج ما أرقه وما أجله وما أطيبه على القلب وما أشرحه للصدر نسأل الله أن ينفعنا به يا رب العالمين ولقد تناولنا يا إخواني حتى الآن سبع خطوات من خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور خطوات مرتبة خطوة ليست قبل التي قبلها وليست بعد التي بعدها وإنما في مكانها وفي وئامها مع التي قبلها والتي بعدها ثم وصلنا إلى الخطوة التي نتكلم فيها الآن وأحمد الله أنه أرانا إياها بنور الله لنبرزها. ولنفردها ولنجعلها مستقلة متمايزة ظاهرة واضحة مقدمة مفردة للناس دون أن تكون ملتبسة أو داخلة في غيرها وهذه الخطوة هي أن الناس عندما المسلمين المؤمنين الصادقين الصحابة الصالحين لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده خطواته عنده كل المقومات وليه الله الذي خلق ورزق ومعه القرآن وهو رسول الله المحبب المطاع المجتبى القريب من الناس المحبوب من الناس والقرآن والمنهج العقلي الرائق المبني على المنطق السليم كل مقومات الدين كانت أهلا لأن ولك وأن يتقبل ولأن يقبله الناس وأن يكون رائجا ويقال ما إذا كان إحنا النهاردة كارل ماركس لما جاء بالماركسية استجابت له وتجاوبت معه أرجاء الأرض وانتشرت الماركسية وأصبح كارل ماركس صاحب منهج وصاحب ملايين يتبعونه وإذا كان فلان وفلان وفلان فلقد كان المتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء بهذا المنهج أن يكتسح أن يكون القبول واسعاً محبوبا مستقبلا ان تلقى عليه الورود والازهار ويستقبل بالزغاريد وبالفرحة وبالحب وبالتقدير ويرفع رسول من عند الله ويريد عزة للبشر ويعني انما كما اقول لكم فوجئ المسلمون بالمصائب تنزل عليهم من كل مكان تكذيب وسخرية واستهزاء وتعذيب وقتل وتطليق بناتهم وتجويع ومحاصرة واستهانة اذا كانت مفاجأة فحدث احباط نفسي الله هو احنا كده معقول نكون على الحق وقد رفض كل الناس حتى حكماء الناس الرجل يقال له ابو الحكم وهذه وجهاء قريش وهذا هو الملأ هؤلاء جميعا يقولون عنا إننا واهمون معقول نكون صح بعد هذا كله وقبل أن أسترسل في هذا وقد ذكرته من قبل ولكن هذه هي الفكرة المحورية أقول لكم أيها الإخوة هذا بالضبط هو هذه بالضبط هي المشكلة اليوم يعني المسلمين النهاردة أحيانا تجد فتاة مثلا مصلية وملتزمة بلباسها الشرعي وصالحة وحيية ومع ذلك تفاجأ بأن المجتمع يصدها ويقولها إيه اللي بتعملي ده وقد يسخر منه وتجد إنسانا يحاول أن يلتزم بالحلال حتى في قضية المقاطعة للبضائع اليهود عندما طرحت تجد أن الناس يسخرون يعني فأصبحت مسألة الإحباطات حتى في الطاعة الفردية إنسان يعاهد الله على أن يطيع الله طاعة عظيم ويصلي ويصوم ويذهب إلى المسجد ويكون على خير ما يمكن أن تتصوره من فضل ومع ذلك تجد معصية تأتي مثلا فيصاب أو فتور أو أن المسألة طال عليه الأمد شوية فأصبح الناس يشكون من الإحباطات على المستوى الفردي وكذلك على المستوى الجماعي وكذلك على مستوى الأمة الإسلامية فالقضية اللي بنتكلم فيها الآن هذه الخطوة من خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور هي في حقيقة الأمر قضية الأمة الإسلامية اليوم تجد مثلا العمل الإسلامي يسير على أروع نسق والمسلمون يدخلون المساجد ويتعلمون الدين وينهضون به ثم فجأة يجدون ضربة في الشيشان وضربة في كسوف وضربة في السودان وضربة في فلسطين وضربة في حتى بلاد المغرب العربي لعلكم لاحظتم في خلال الايام الماضية والله الانسان يدمى قلبه يفتح على المغرب يجد اغلاق دور القرآن يفتح على الجزائر يجد ما حدث في الانتخابات يجد يفتح على تونس يجد احكام صدرت يعني حتى في ليبيا حتى في مصر حتى في السودان حتى في يعني اذا مسألة ان الانسان يعاين درجة من السهام والمصائب والاحباطات وفي نفس الوقت من الضعف الشديد ضعف المادي انا عندي ايه امكانات ليس عندي امكانات لأواجه لا أجد شيئا أفعله لكم وهذا هو ما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني كان يقول لهم صبرا فإن موعدكم الجنة ما عنديش حاجة أقدمه إذن قضية كيف يواجه الإحباطات المفاجئة في الحقيقة هي قضية هامة جدا ونحن تكلمنا فيها في اللقاء الماضي وجلينا منها جزءا عظيما يعني لا أستطيع أن أكرره لكنه كان هو الركن الركين في هذه القضية لكن من اجل هذا وعلى فكرة كما اقلت لكم لو بقي المسلمون لو بقي المسلم اسيرا للاحباط لن يخرج من الظلمات الى النور ابدا لن يغادر الظلمات الى النور اطلاقا ده الاحباطات تحطه حطا كيف يتحرك كيف يمكن ان يفعل شيئا كيف يمكن ان يواصل المواصلة محتاج الامل محتاج الهمة محتاجة العزمة العزيمة فإذا ما حدث إحباط جعل الناس تقعد كما حدث في غزوة أحد مثلا أو في وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أو في الأحزاب في الأحزاب ما كانت تحملهم أقدامهم كان الهواء ممكن يطيح بهم في الريح في أحد لما سمعوا أن الرسول توفي واقعوا على أقدامهم لم تحملهم أقدامهم في وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وقعوا على الأرض لا تحملهم سيقانهم الإنسان إذا أحبط لا يمكن أن تعلق عليه أملا أملا في نصر أمة إذا كان هو نفسه لا أمل عنده هو شخصيا كيف يحقق أمل أمة وقد أحبط أمله في داخل صدره لذلك كما قلت لكم أن تؤمن بالله ورسوله وأن تؤمن بالآخرة وأن تعاشر القرآن وتعيشه وأن وأن وأن, وأن دون أن تعرف كيف تواجه المصائب وكيف تتعامل مع الضعف المادي الذي أنت فيه وكيف تواجه الإحباطات كل هذه أمور لا أمل فيها صدقوني لا أمل فيها لأنه أمل إيه؟ يعني أمل في إيماني بالله عز وجل إذا كان اليأس يؤدي إلى الانتحار والمنتحر في النار فأنا أؤمن بالله ثم أنتحر او اذا كان مثلا انسان يرى ان علو الباطل يجعله يسارع في الكفر طيب ما القلوب انا اؤمن بالله لكن اصاب قلبي مرض فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يعني في الكفار يسارعون في مرضاته. اذا الاحباطات اذا بقيت ستجرف ما فات من عناصر متحققة فعلا ولن تؤدي الى امل في اي عناصر للامان لذلك كان منهج الاسلام ضروري انه يواجه هذه الاحباطات بمنهج عظيم ولذلك جاء منهج الاسلام الرائع بوسائل الحقيقة جبارة جبار انا طبعا ليس عندي وقت لاتناول الوسائل أنا, انا فقط اريد ان اجلي الخطوة يعني عايز اوضحها وابلورها لكن الوسائل وسائل ضخمة جدا يعني ذكر الله عز وجل أن الذي سيتولى معالجتكم من الإحباطات وتثبيتكم على الحق وإحياءكم من المواد هو القرآن نفسه كلام الله القرآن كلام الله على فكرة ال ال عند ال الإنجيل مثلا الإنجيل عند المسلم هو كلام الله لكن عند النصارى اليوم الإنجيل ليس كلام الله الإنجيل بالنسبة لهم دي روا... هم يقولون هذا يقولون دي روايات الحواريين عن عيسى وقصص وما إلى ذلك إذن ال... ال... كانت الوسائل ضخمة أنا فقط أشير إليها وليس عندي وقت لأتكلم فيها تفصيلا إنما ذكر القرآن أن الذي سوف يتولى معالجتكم من الإحباطات وإحياء النفوس والتثبيت على الإيمان وزرع الأمل وزرع العزيمة هو القرآن نفسه القرآن الذي هو كلام الله لا ليس كلام النبي ليس كلام النبي الذي اوحي إليه معناه وتكلمه بلفظه لا كلام الله مباشرة صلى الله على سيدنا محمد كلام الله مباشرة فقال القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى الله ذكر في وحي القرآن أنه يوحي إليه من القرآن ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق القرآن هو الذي سوف يتولى طريقة التثبيت يبقى دي اول حاجة فعلا يبقى اذا هذا الكتاب فيه المنهج الذي ان اتبعته سوف تنتهي الاحباطات اه يبقى انا اذا لاني اجنبي على القرآن ما اراهش كثير يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا القرآن اصبح بعيد عننا اصبحنا فريسة استفردت بنا الاحباطات ولكن اذا ما رجعنا الى القرآن انقذنا وجاء بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى بذاته العلي سبحانه وتعالى هو الذي سيتولى تثبيت المؤمنين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويقول الله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل طائفة من المؤمنين أن تفشل والله وليهما والله وليهما هو الذي ثبتهما وقد أوشكا أو اوشكتا على الـ الـ الانجراف والزلل يتزحلأه كما نقول بالتعبير العامي وكذلك ذكر القرآن الكريم عن الله سبحانه وتعالى كلمة عظيمة جدا انه, أنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا يعني أنت لم تركن ولم تقارب الركون ولم يتسلل الركون إليك لتثبيت الله لك إذا القرآن سيتولى التثبيت والإحياء والله سيتولى التثبيت والإحياء وطاعتكم أيها المؤمنين أنتوا فاكرين أنه كنت بتصلي وبتعبد ربنا وبتذكر الله وبتدعو الله وتصوم لله وتتوكل على الله ده تفتكر انه يكون هكذا والله يضيعك فقال الله تعالى حتى هذه الطاعات وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف الرحيم ايمانكم هذا مثبت يقول تعالى وان تصبروا وتتقوا تتقوا شايف التقوى طاعتكم لله لا يضركم كيدهم شيئا اطمئنوا إذن أصبحت المسألة أن القرآن شخصيا يتولى التثبيت والإحياء وأن الله سبحانه بذاته يتولى التثبيت والإحياء وأن الطاعة والإيمان الذي حصلتموه في صدوركم جدير بأن يتولى التثبيت والإحياء وفوق هذا كله أو, أو, أو, أو, أو مع هذا كله وتبعا لهذا كله رسول الله رسول الله قائم فيكم واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن, ولكن المنهج ما هو بقى يقول تعالى يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يحييكم أو من كان ميتا فأحييناه وهكذا طبعا يا رتني كان عندنا وقت طويل نتكلم عن وسيلة القرآن في الإحياء والتثبيت وعن وسيلة النبي في الإحياء والتثبيت وفي وسيلة الله عز وجل سبحانه في الإحياء والتثبيت وعن وسيلة الطاعات والإيمان والتقوى في الإحياء والتثبيت لكن أنا أنا مرتبط بخط لا بد أن أبلغه مش نوع نتكلم لغات يوم الإيامه وحسب أنني قد أشرت لكم فقط مش هنوعد نتكلم لغاية يوم الايامة في هذا الامر يعني انما احنا نسأل الله عز وجل ألا نكف حتى يوم القيامة حتى يتوفان الله عن ذكر الحق والدعوة اليه فاذا لن نستطيع ان نبقى هكذا في موضوع واحد ولذلك اريد ان اجلي المسألة ان هذه هي الوسائل الضخمة التي جعلها الله تبارك وتعالى لتثبيت المؤمنين وللنهوض بايمانيتهم طيب إذا كانت هذه هي وسائل الإسلام في الإحياء وهي أساليب الإسلام في الإحياء وفي التثبيت وفي مواجهة الإحباطات وفي زرع الأمل وفي زرع العزائب فتعالوا بابنا ندخل إلى شيء مهم وهو طيب ما هي إذن ما هو منهج الإسلام في هذا ولكن يا إخواني قبل أن أدخل بكم إلى منهج الإسلام أنا الحقيقة أريدكم أن تتذكروا معي أموراً لو سمحتوا إفضلوا فكرينها واستحضروها طول ما احنا بنتكلم لأنه مش هنقدر في كل خطوة نرجع إليها لازم أنتوا تكونوا فكرين أولاً أن هذه الإحباطات لها رباعية رباعية يعني أربع عناصر كما ذكرت لكم في اللقاء في اللقاء الماضي لها رباعية أربع عناصر فاتكه وقاتله انواع في احباطات فكرية وفي احباطات نفسية وفي احباطات مادية وفي احباطات خاصة يعني يعني الاحباطات انواع متعددة فمثلا فمثلا الفكر ما انا لو استطعت اني أصيب الفكرة هوقع اللي قدامي لانه تغيير الفكر ده أساس لتغيير السلوك هو أنا بشتغل للإسلام قوي ليه مؤمن بالله قوي وبشتغل بشده ليه لأني عارف الإسلام صح وصواب ولا يتطر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا سبيل فأنا عندي فقة لو اصبت هذه الفكرة بسهام فكرية من الشك من الريبة من, الـ من, الـ من التردد خلاص يقع لقدامي يقع تماما يقع فورا ولكنني اذا حققت قوة الفكرة وقوة الثقة وقوة العزيمة عليها قوة الـ الـ الـ الـ اليقين بها انا محتاج طاقة ايمانيه ضخمة لتحملني لانه في ناس كتير فكرتهم عن الاسلام صحيحة ولكن ليست عندهم طاقة إيمان تحملهم ولا تحمل فكرتهم فتلاقيهم أعدين وأعين لأنه المسألة مش بالمخ مش بالعقل المسألة بالمخ بالعقل أهلا وسهلا ولكنها تحتاج انهاض الطاقة الروحية لذلك إذا أنا أصبت الناس في إيمانهم وفي طاقتهم النفسية وخلتهم نفسيا غير واثقين في أنفسهم وأصبتهم بمصايب نفسية وإحباطات نفسية يأعوا خلاص طيب افرض إنسان فكرته واثق منها وطاقته الروحية قوية ولكن الخبطات نزل عليه زي الصواعق اخبط واضرب وكسر لحد ما خلاص هو كانت فكرته سليمة وطاقته سليمة لكن تلقى من المصائب ما جعله ينحط ويقع ولذلك لابد في منهج مواجهة الاحباطات ايضا كما واجه احباطات الفكر وكما واجه احباطات النفس يواجه احباطات خطيرة اللي هي المصائب اللي افتقع وانا في صحيحة وطاقتي الحمد لله يا مولانا. بقى اليوم تلت اجزاء اتلوا ثلاثة اجزاء ابن القرآن ومن فضل الله اصوم يوما وافتر يوما او بصوم الاثنين والخميس ومن فضل الله فيش صلاة الا في المسجد ومن فضل الله ومن فضل الله حاجة جميلة جدا لكن برغم قوة الفكرة وقوة الطاقة الروحية العبادية كل مصحة الصبح لقي مصيبة ابني حصل له كذا زوجتي حصل لها كذا البيت حصل له كذا فلسطين حصل لها كذا كسوفو حصل لها كذا شيشان حصل لها كذا مصر حصل فيها كذا تونس حصل فيها كذا فرنسا حصل كذا المسلمين وانا مش قادر اعمل حاجة الخبطات الشديدة كان لابد لمنهج الاسلام ان يراعي الفكر والطاقة النفسية ومواجهة هذه الصدمات ثم انا لو فكرتي سليمة ونفسيتي سليمة ومستعد اواجه العقبات تبقى نقطة رابعة وهي ان افرض انا حي وقوي وطاقتي النفسية ضخمة وكل حاجة هفضل بقى ملح على نار ساخن ولا طب اعمل ايه الطريق لازم يبين لي ما هو انا, أنا عندي قوة وعايز اجري اديني بقى مضمار اديني تراك زي ما بيسموه اجري فيه إنما أنا عندي طاقة نفسية هائلة وإنت حبسني في أوضة فمش قادر أجري مش عارف أين الطريق لذلك منهج الإسلام اللي هتكلم مع حضراتكم فيه في مواجهة الإحباطات يراعي هذه الرباعية يراعي إحباطات الفكر والإحباطات النفسية والإحباطات المترتبة على المصائب المنهمرة كالصواعق على المسلمين والاحباطات المتمثلة في عدم وجود الطريق احفظوا هذه الرباعية طول ما احنا بنتكلم لان يا اخواني نحن لا نكلم الناس بان يحب الله خلاص ولا يحب الاسلام خلاص هذا ركن ركين لكن على بصيرة هذه كلمة الاسلام كلمة الإسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني يعني ليست البصيرة عند الشيخ بينما المريد فاقد البصيرة ليست البصيرة عند النبي بينما الأتباع يفقدون البصيرة ليست البصيرة عند الشيخ المعلم بينما التلاميذ يفقدون البصيرة لا على بصيرة انا ومن اتبعني احنا الاثنين البصيرة منهج البصيرة مش يعني واحد نايم بالليل شاف رؤيا فصح يقول حي الله اكبر لا البصيرة منهج البصيرة علم البصيرة قرآن البصيرة سنة البصيرة دين البصيرة دي ولذلك إحنا لما هنتكلم عن منهج الإسلام في مواجهة الإحباطات لا نتكلم عن منهج الإسلام في مواجهة الإحباطات بوصفه منهجا درواشة ولكن احنا بنلاحظ خريطة الاحباطات التي اشرت لحضراتكم اليها في الاسبوع الماضي انها هذه الرباعية وارجوكم ارجوكم لا تنسوا هذا ولا تهملوه اكتبوه في ورقة كده الوحدها مستقلة خليها جنبكو ان واحد اتنين ثلاثة اربعة لانه احنا بنتكلم لابد ان تفهموا احنا بنتكلم عن ايه النقطة الثانية يا إخواني التي قبل أن أدخل في منهج الإسلام في مواجهة الإحباطات لابد أن أذكرها لكم هي أننا لا نستطيع أن نذكر المنهج كاملا ما هقدرش أوعد كونوا متصورين أن احنا هنتكلم عن منهج الإسلام في مواجهة الإحباطات نشرحه بالكامل لأ طبعا ده احنا كده محتاجين سلسلة تانية نطلع من السلسلة اللي احنا فيها نستأذن منها 30-40 حلقة ناخد سلسلة منهج الاسلام في مواجهة الاحباطاط وبعدين لما نخلصها ان شاء الله نبقى نرجع على ما تكونوا نسيته اللي فات انما انا الذي اقصده كما افعل في كل خطوة انا اقصد المبدأ وليس التفصيل مبدأ ان هناك منهجا وانه ايه ملامح الكبرى بس إنما التفاصيل ربنا يكرمنا ونعرف نتكلم فيها بعد كده أو يكلموا فيها أسدزتنا زيتنا الفضلاء جزاهم الله خيرا إنه هو المنهج المفصل للإسلام في مواجهة الإحباطات لذلك أنا كما فعلت في كل خطوة أتكلم عن المبدأ وأتكلم وأعطي مجرد ملامح أو أمثلة فقط لكي, يتز... لكي يستقر إيه علشان إيه اللي يستقر لكي يستقر فقط يستقر فقط وانا على فكرة كنت قد اتيت لكم باسماء مجموعة من الكتب ولكن الحقيقة اتصل بي واحد بعد ما اتصلت بعد ما يعني وانا قدم في الطريق وقال لي ان في على بعض مواقع الانترنت مجموعة كبيرة من الكتب نزله والله املاني بعضها لكن على كل حال ان شاء الله في المرة القادمة ربما طيب على كل حال ان شاء الله يعني أنا أذكرها لكم في المرة القادمة اللي هي الكتب المتعلقة بمسألة بعض الكتب اللي تناولت المنهج الإسلامي في مواجهة الإحباطات والحقيقة أنه وجدت أجزاء يعني كتب منها مهمة نشرت في أمريكا كتب بلغة العربية لعلماء مسلمين وليست في بلاد العرب أصلا وإن شاء الله نذكرها لحضراتكم أيضا يعني الناس الله ذلك والله المستعان إنما على كل حال ولكن ليس وعدا لأننا لا أريد أن أعلن أسماء كتب إلا إذا كنت واثقا فيها وإلا ابحثوا أنتم وأنا الحقيقة ربما مش هقدر أوي إنما نحاول وإذا أخونا هذا أمدني فهو أخ أثق يعني هو من إخواننا القدامة اللي معنا يمكن من عشرين سنة ولا حاجة فأثق بتقديره إذا أمدني ذكرت لكم وإلا تركتكم أنتم وشبكة المعلومات الدولية وربنا يعينكم إذا أيها الإخوة هكذا الأمر الثالث اللي قبل أن أدخل في المنهج الإسلامي لازم أذكره لكم أنا قلت لكم أن وسائل الإسلام في بيان المحبطات في بيان مواجهة المحبطات الله والقرآن والطاعات والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لكن في الحقيقة ودي نقطة مستقلة مهمة أن عنصر القصص القرآني القصة القصص القرآني تولى ركنا ركينا ضخما هاما جدا في مسألة انه يبين المنهج اطلع من الاحباطات ازاي واحتفظ بعلو طاقتي كيف احتفظ بعلو طاقتي وبهمتي العالية وباحياء قلبي وصدره وتنظيفه القصص القرآن القصص القرآن يا اخواني تلت القرآن القرآن تلت واستغفر الله العظيم من هذا التعبير بس انا هذكره لكم واسحبه بعد شوية بطريقة مختلفة تلت القرآن حواديت وحكاوي تلت القرآن حواديت تلت القرآن حكاوي تلت القرآن قصص ايه ده؟ وده كتاب هداية اسمع ما هو انت مش واخد بالك القصص القرآني تولى ركنًا ركينًا في إيضاح المبدأ لمنهج لأن القصص القرآن له صفات ذكرها الإسلام يخليك ترهب وتتهيّب القصة في القرآن، القصة في القرآن مش ليست رواية متألّفة، ليست رواية رواية مؤلّفة، ليست رواية مؤلّفة، يعني مش مش تأليف ده شيء حصل فعل، دي التجارب البشرية يقول تعالى يقول تعالى ما كان حديثا يفترى مش قصة متألفة ولكن تجربة بشرية حقيقية ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة يعني انا عايز اقول ايه إن انها تجربة بشرية وانا عايز اقول لكم حاجة يا اخواني منهج الاسلام لما هذكروا لحضراتكم مش درواشة مش درواشة وعلى فكرة الدرواشة مش حاجة وحشة الدرواشة كويسة انا بس لاني كررت كتير كلمة ليست الدرو... الدرواشة دي حاجة كويسة جدا الانسان احيانا يرى درويشا فيتهيبه يتهي... لان لان يعني درويش درويش الاصل فيها يعني سبكوا من الخبل الذي عليه تسعة وتسعين وتسعة من عشرة ممن يؤمنون بالدروشة وهذه المفاسد انما اصلا الدروشة اللي هي يعني مسألة اليقين والثقة والعبادة والتوكل على الله وان لا يرى شيئا الا الله والتفرغ للطاعة والعبادة ولكن المشكلة ان طبعا ما تاخدوش بس لان ده مش مفهم منضبط أنا هكذا سريعا انما وان شاء الله نتكلم فيه فالدروشة مش وحشة بس الدرويش مش هو اللي يقود الأمة الإسلامية، الدرويش مش هو اللي يقود المنهج الإسلامي. انا عندي سيدنا موسى ومعه العبد الصالح الذي أسمته السنة الخضر. موسى والعبد الصالح لا يشك أحد ولا يشذ عن الاجماع أحد أن موسى أفضل من الدرويش اللي هو العبد الصالح ده. انما العبد الصالح دراجي الأعد في مجمع البحرين يعبد ربنا. ويلهمه الله بغيبيات لا يعلمها موسى ويكلفه بجلاء لأعمال لا يعرفها موسى روح اخرق السفينة دي وموت الولد ده وابني الجدار ده وانظر يعني من الرؤية ورى بعين البصيرة ورى بعين البصيرة أن هناك كنزا تحت الجدار وأن هناك مستقبلا كفريا لهذا الفتى وأن هناك ملكا يغصب هذه السفينة انظر إلى هذه الافاق وموسى لا يراها ولا يعرفها شايف؟ إنما مين اللي يقود الأمة ويخرج الناس من التيه ويدخلهم الأرض المقدسة ويجعل أرض فلسطين مع المؤمنين ويجمع الله الملك والنبوة لاتباع الأنبياء ومين موسى الذي يحكم الشريعة الذي يقود الأمة بمنهج اللي كلامه منضبط بمنهج إنما الناس اللي لهم كرامات اللي يمشي على المية أهلا وسلا على عيني وراسي واللي يشوف رؤى صالحة ولكن الدروشة لا تقود الأمة الدروشة لا تقود الفكر الإسلامية ولا العقل الإسلامي أبدا وإنما الذي يقود العقل الإسلامي والفكرة الإسلامي هو منهج الإسلام نفس الكلام في قصة أصحاب البروج في قصة أصحاب البروج أنا عندي واحد قاعد في الصومعة راهب بيعبد ربنا بقاله 80 سنة بيقرأ الكتاب المقدس ويعبد الله ويذكر ويقوم الليل ويدعو إلى الله لدرجة علم الولد علم الولد الصغير علمه الإيمان والتقل درجة جعله يعني, يعني ما شاء الله إمام من الأئمة لكن هل قاد الأمة هو هذا الراهب القاعد في صومعة ودرويش من درويش العبادة والتقى وال... لا قاد الأمة الواد الصغير وأنا آصد أقول كلمة الواد الصغير وكأني أهون من شأنه وأستغفره من ذلك وأستغفر الله إنه ده إنسان جليل قدر لكن الواد الصغير ده الذي أريد أن أذكره بهذا اللغة هو الذي دعا الوزير فأسلم، وهو الذي دعا الملك فأسلم، فااا وهو الذي دعا الأمة فدخلت الأمة كلها في الإسلام، وهو الذي استطاع أن يهلك النمر الوحش اللي تعرض اللي أفلت من الغابة ووقف في طرقات الناس لانه اشتغل في الشارع، اشتغل بالدين وبالدعوة وبالرسالة في الشارع وفي وفي أنفس الناس. إنما اللي قاعد في الدروشة لا يقود أمة الإسلام لذلك أنا يا إخواني اعملوا معروف أنا عندما أتكلم معكم عن منهج الإسلام في مواجهة الإحباطات أتكلم عن منهج مش دروشة مش اذكر الله ينصرك الله ده صحيح برضو مش وحش لكن المسألة منهج يعني لما لك القرآن هو اللي هينصر السنة هي اللي هتنصر الطاعة هي اللي هتنصر الرسول هو الذي سينصر الله هو الذي سينصر مش مسألة يعني ايه بركات لا والبركة معتبرة عندي ومهمة ومقدرة وعلى دماغي وكل شيء ولكن انا بكلمك عن منهج على فكرة يعني ايه منهج الشيخ اللي طالع في التلفزيون قاعد يقول منهج منهج يعني ايه منهج الفكر البشري الجماعة البشر حاليا مستقرين على ان في تلت معاني افلاطون وارستو والجماعة بتوع اوروبا وحتى ابن خلدون والجماعة بتوع الفكر الحديث هو المنهج كلمة منهج في التفكير البشري في المنهج العقل في المنطق عبارة عن له تلت تفسيرات وكل التفسيرات الأخرى ترجع إليها هو له تفسيرات كثيرة لكن ثلاثة عمل إما أنها أو خليها أربعة عشان أنا عايز أقول لكم نكتة فها خليهم ثلاثة بصحيح والرابعة نكتة إما منهج الـ الـ الـ الـ الـ الاستقراء الاستقراء إننا أشوف الوقائع خمسين ستين سبعين خمسمائة ستمائة سبعمائة اللي بيعمل ماجستير ولا دكتوراه بيعمل بحث بيجيب تجارب حقيقية يشوف يستقرق حال الناس ويقول أنا رأيت ستمائة وخمسين حالة ومن خلال رؤيتي للحالات الأمور المشتركة هي كذا وكذا. هذا هو منهج الاستقراء إنه يستعرض الأمور. وإما منهج التجربة والخطأ تجربة والخطأ إن تجربة فالمعمل ينفجر اعمل تجربة فما يطلعش حاجة أعمل تجربة ثالثه رابعه خمسة بالتجريب المستمر وحدوث الخطأ فأعدل إلى تجربة جديدة ويحدث خطأ فتجربة جديدة فيحدث خطأ فتجربة جديدة حتى أصل إلى التجربة التي هي أقرب شيء إلى الصواب فأكررها خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين مرة مية متين بحسب حالها فأقول خلاص لقد ثابتت بناء على هذا المنهج العلمي اللي اسمه التجربة والخطأ أو المنهج العلمي الثالث الذي قال به علماء المنطق وعلماء البناهج كما يقولون وكما قلت لكم الأقوال الأخرى ترجع إلى الثلاثة دول هو العمد يعني الحقيقة اللي هي منهج إحنا قلنا الاستقراء وقلنا التجربة والخطأ المقدمات والنتائج المقدمات والنتائج إنه بما أن كذا إذن كذا وبما أن كذا إذن كذا أنا داخل أنا, طاف أنا أطفأت نور البيت فأنا عندما عدت إلى البيت وجدت النور موقداً، فقلت خلاص يبقى في واحد جا وفتح ودخل. يبقى فلان واصل قبلي. هذه مقدمات ونتائج و... اللي هي بيسموها بتعبير آخر منهج الاستنباط إننا آخذ النتيجة من المقدمة، المقدمات والنتائج لاستدلال اللي بيعملوه القضاء في الاحكام القضائية ان هو بيقول حيث إن وحيث إن وحيث إن وحيث إن وبناء على هذه الحيثيات يستدل فاذا حصل فساد في الاستدلال او حصل يعني قصور في التسبيب او حصل فهذا يبطل الحكم القضائي لانه مش ماشي على المنه ادي المنهج اما المنهج الرابع بقى منهجنا الايام دي اللي هو منهج الفهلوة منهج الفهلاوه اللي هو مش منهج خالص اللي هو يعني ايه كده فهلاوه مش عايز اقول رضي الله عنه طبعا فهلاوه انه كله ماشي حلو قال اطلع من الطريق ده كده هتوصل تخلص مش عارف ايه وتقعد وتعود في مره واحنا راجعين من نازلين في الافاضه من عرفات الى المزدلفه الطريق واقف طريق واقف تماما فواحد ربنا يكرمه سواء مصري ابن حلال والمصريين أسد في الفهلاوة فلقى حتة فضية قال بس هي دي أوصل من ودخل فهو الله بقينا يعني ما معرفش راح فين الحقيقة فيعني أكرمه الله على كل حال أيها الإخوة هذا هو المنهج العلمي فالقصص القرآني ليه ليه بقول لحضراتك عمدة في الوصول الى المنهج. لماذا؟ لان القصص استقراء. الله ليس يستعيد ان الاستقراء هو المنهج العلمي. استقراء لتجارب البشر. انا هسمعك هوريك هفرجك. سجعلك تشاهد تجارب البشر. منذ خلقهم الله العلي سبحانه وتعالى الى هذه اللحظة. انظر ادريس انظر نوح انظر ادم انظر هود انظر لوط انظر صالح شعيب شايف الامم اتفرج على من كفر وعلى من امن وعلى النتائج وعلى الانتصارات شوفوا اتفرجوا اسمعوا اسمعوا لقد كان في هذه القصص اماشة كبيرة تتفرجون بها على البشر ولذلك هذا الكلام لم يكن احد يعلمه لم يكن احد على وجه الارض لليونانيين ال قدامة ولا الإغريق ولا ما دي أمم انطمرت وانطمثت وما كان أحد يعلمها لا يعلمها أحد إلا الله فأراد القرآن أن يقص يحكي مش, مش روايات متألفة ولا للتسلية ولذلك أنا منذ بدأت الدعوة منذ بدأت يعني أتكلم في الدعوة إلى الله كلاما عاما حتى الآن وعبر كل هذه السنين لم أتناول ولا مرة واحدة سلسلة في قصص الانبياء ولا في قصص الصحابة ولا حاجة إلا لما إخواننا الكرام جزاهم الله خيرا في الشهور الأخيرة طلبوا ان نحن نتكلم في مصابيح الهدى فأصبحنا نتكلم معهم في في يعني في مجموعة الخير التي نتدرس فيها. انباء الصالحين انما لم اتكلم ابدا في سلسلة لا عن شخصيات اسلامية ولا عن قصص الاسلام ولا ولا اطلاقا واتمنى ان افعل ذلك ان شاء الله ولكن ساتهيب لان الحقيقة القصة في الاسلام هقول لكم الان ما هي القصة القصة مش رواية القصص يا اخوة احفظوا بقى الكلمة دي في القرآن ليست للامتاع وان كانت تمتع وليست للإسعاد وإن كانت تسعد وإنما هي للتقعيد وللفكر القصة في القرآن فكر وتقعيد تقعيد يعني عمل قواعد تنظير يعني عمل نظريات فالقصة في الإسلام تقعيد وفكر فكر وتقعيد وليست للإمتاع ولذلك أنا لو تكلمت عن سلسلة قصص القرآن وهذا لم أفعله أبدا ليه لم أفعله؟ لأني كنت أخذه السلسلة عن العبر وادخل فيها القصص وليس العكس وليس القصص واخذ منها العبر وان كنت اتمنى يعني أن لكن ديها تبقى مسألة كبيرة جدا إذا كان انما على كل حل لم يحدث ابدا ان تكلمت لا في قصص القرآن ولا في قصص الصحابة ولا في اطلاقا في سلسلة لم يحدث اطلاقا الا ما كان في مصابيح الهدى في الشهرين تلاتة اللي فاتوا كما قلت لكم اذا المسألة انه ليه طيب هقول لكم ليه اسمعوا بقى اسمعوا بقى اسمعوا وشوفوا يعني ايه قرآن اسمعوا القرآن اتكلم عن القصص كيف وصفها بايه وصفها بماذا وصفها كيف تكلم عنها اسمعوا لتعلموا أن القصص في القرآن كتجربة بشرية حقيقية لم يكن أحد يعلمها والقرآن أهداها لنا لنقرأ لتعرفوا قيمتها اسمعوا ثلاثة أو 3 أو ثلاثة أو أربعة سأذكرها لكم أولاً إذا بالله سبحانه وتعالى يقول لك عن القصص يا محمد يا رسول الله ويا من وراءه من البشر وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك يا رباه اذا القصص ما تساق إلا لتثبيت الفؤاد أمام هذا الهول وأمام هذه المصائب والصواعق وأمام هذه السهام وأمام هذه الإحباطات تاني أو, أو آية تانية يقول تعالى وهذه الآية بالذات ذكرت في آخر سورة يوسف الآية الأخيرة من سورة يوسف بعد وسورة يوسف مسمى أحسن القصص كذلك نقص عليك أحسن القصص في, في تفسير للآية يعني أنه مشار بها إلى قصة يوسف وإن كان التفسير الذي أراه أنها خاصة بالقصص كلها إنما كذلك نقول وأحسن مش يعني أحلى وإنما أحسن يعني أدخل القصص في باب الإحسان كذلك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن أحسن يعني أدخل القصص في باب الإحسان مش أحسن يعني أجمل وأحلى والحركة الدرامية لا ده كلام ده إحنا وهي حلوة وجميلة ولطيفة وكل شيء وممتعة إنما أحسن يعني أدخل القصص في باب الإحسان والإحسان هو أن تعبد الله كأنك ترى الله كأنك ترى الله فإن عجزت شفافيتك أن تدرك أنك ترى الله فلا أقل من أن تعبده وأنت موقن أنه يراك سبحانه فيقول تعالى عن القصص في آخر سورة يوسف كذلك نقص عليك من أنباء الرسل يقول عز وجل يقول تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن نحن نخص عليه يقول تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي ب... آه يقول تعالى أول الآية آخر, سورة سورة يو... آخر آية في سورة يوسف يقول لقد كان في قصصهم عبرة هذه أول... عدوا معايا الأوصاف عبرة ومش لأي حد ده اللي بيتلقى لازم يكون لأولي الألباب اللي عنده مخ أصحاب العقول اللي يفهمه منهج الناس اللي مخهم اللي مش هيحول لما يلاقي كلام عن منهج الاسلام ويقول انا عايز كلام كده لطيف ظريف عيش بيه وكلام طري ندي وخلاص لقد كان في قصصهم عبره لقولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه اسمع بقى وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء كل شيء اذا القصص تفصيل كل شيء يا جماعة الاية الاخيرة من سورة يوسف لو سمحتوا افتحوا المصحف و... وتهيبوا القصص لان لما اجي تناول القصص لازم اتناولوا وانا فاهم هذا الكلام أنا مش ب... يعني منفحش اطرب الناس انه ينظروا والتقوى لا لا, لا لا لا لا لا القصص وتفصيلة كل شيء وهدى هداية أعمل إزاي في مواجهة الإحباطات و... وأنجح إزاي في منهج الإسلام وهدى ورحمة لقوم يؤمنون خلي بالك الآية بدأت بمين لأولي الألباب وانتهت بمين لقوم يؤمنون يعني إيه الكلام ده يعني أنا محتاج في المتلقي للقصة عقله مخه ومنهجه وإيمانه وروحه وتقوى يا إخواني لده ينفع بين غير ده ولده ينفع من غير ذا لا هذا يصلح وحده ولا هذا يصلح وحده أبدا إطلاقا آية وحدة آية وحدة وافتحوا آخر سورة يوسف اعملوا معروف شفوها يقول الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون يبقى قولي الألباب في أول الآية وقوم يؤمنين في آخر الآية وهذه هي القصص طيب الآية التالتة اللي تتكلم عن القصص أنا قلتلك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وقلتلك وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة تعال الآية التالتة عشان تشوف القصص دي عبارة عن إيه الناس فهم القصص دي مواعظ والسلام اسمع اسمع اذا كنتم عايزين تمشوا مع القرآن عايزين نفضل كده مع, مع الطرب خلاص ما فيش حرين بس ما تقولش هذا منهج الله الآية الثالثة ماذا يقول الله تبارك وتعالى فيها يقول له يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له فقصص القصص حاضر تفتكر قال له لعلهم يتعظون يمكن يفوقوا لعلهم يشعرون لعلهم يحبون الدين لعلك تهيج كوامن الإيمان لعلك ما قالوا شكرا قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون يا الله يا كريم يا رب يا رب نفهم الإسلام على حقيقته يا رب يا رب توفيق الأمة الإسلامية يا رب العالمين فقصص القصص عشان الناس تفكر يمكن يفوقه يمكن المخ يشتغل يمكن العقل يشتغل معانا يمكن نعن في ذلك هل في ذلك يعني قسم لذي حجر يعني المسألة الله عز وجل يقول فقصص القصص لعلهم يتفكرون مش احنا بقى المفكر الاسلامي الكبير فلان الفلاني انا حازم صلاح اب اسماعيل لا الاسلام بيقول كل مسلم عليه ان يكون المفكر الاسلامي الكبير المفكر الاسلامي احنا ما بنجيبش الفكر ده من عندنا عشان دي نزعة شخصية واحد بيقعد يذاكر فكر لا الله يقول فقصص القصص عشان يفكروا لعلهم يتفكرون وهكذا وهناك الحقيقة آيات أخرى إن هذا لهو القصص الحق ويقول الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب يعني إذن أيها الإخوة تناول الإسلام عنصر القصص هذا التناول البهية العظيم علشان تبقى تجربة بشرية ويطرحها للناس لعلهم يتفكرون لتكون هناك عبرة ولأولي الألباب ولقوم يؤمنون وهدى هداية هداية يعني عرفك الطريق ورحمة وتفصيل كل شيء ونثبت به فؤادك أدي القصص فبدأت القصص تعرف الناس حصل إيه وكيف واجهنا هذه المصائب وكيف حدث النصر في النهاية الحقيقة رائع في بيان هذا يا إخواني طبعا إخواننا الكرام يطلبون فاصلا وإحنا مضطرين ندي لهم فاصل كما يريدون والفاصل سلنا على فكرة ما يعني عشان نفستهم لأن إحنا سعد نزعع لهم هنا ونقول لهم فاصل إيه والواحد بيبقى مش عايز يعني يبرد وعايز منطلق في الموضوع وخصوصا الواحد رأس ماله شوية تركيز بحاول اركزهم عشان اعرف اتكلم مع حضرتكو فيهم فالفاصل بينرفزني الحقيقة لكن الفاصل, الفاصل سنة استاذ حمدي خلي بالك من نفسك فال فال لكن الفاصل لو شفته انا ابسطه عشان ادي له حاجة يعرف يتاجر بي بيها عليا بعد الحلقة في صلاة الجمعة الشيخ من غير ما يبقى فيه ولا الأستاذ حمدي السيد ولا قناة الناس ولا حاجة بيجي في الوسط ويقول ايه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ويقعد يعمل فاصل لوحده فاصل علشان ايه هبقلكم بقى بعدين ناخد فاصل ونعود ان شاء الله تفضل يا اخي الكريم جزاك الله خير. رب حل القضاء الفؤاد محلقا تطير في جو قد من سنعود الله لو ابلك فريق سكر الاسره ومعاك كيس الاسره في الحال جو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة أسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والرشاد يا رب العالمين أشكر أخي الحبيب الأستاذ محمد المشد الحقيقة راجل همته عالية جدا المسؤول عن مسألة الرسائل اللي حضرتكوا باتبعتوها والراجل جزاه الله خيرا لا يترك ولا أسبوع واحد إلا ويعني يذكرني ويوصيني خيرا بالأوراق التي يعطيها لي جزاه الله خيرا على هذا وانا يعني اكراما له الحقيقه هحاول اجاوب بسرعه على يعني ان شاء الله ما تخافوش مش هنفصل كتير عن الـ عن الـ الموضوع لكن احاول يعني اكراما لمحمد المشاد ربنا يكرمه والحقيقة اكراما لرسائلكو يعني لكن على كل حال اولا الإخوة الكرام اللي بيقولوا يا ريت تدلونا على طريق يتواصل به أولدنا معايا يعني ف يعني لا شك أنني كنت أتمنى أن يكون ذلك ميسرا فورا وسهلا وسريعا ولكن ربما بعد حين إن شاء الله إنما الآن الحقيقة طريقة التواصل المباشرة يعني ربما آه آه مش متيسرة الآن لكثرة الإخوة الكرام الطالبين لهذا في الوقت لا مش قادر أسع كله فسامحونا وإن شاء الله بإذن الله يكون هذا عن قريب يعني أبشره إن شاء الله يا رب العالمين الأمر الثاني بيقول إحنا أن أنا رقم تليفون وأعطتكم يعني عنوان بريدي لماذا لا أعطي عنوان بريد إلكتروني اللي هو الإيميل الحقيقه هقول لكم بصراحة انا كنت معتمد او كنت يعني معتمد هذه الوسيله وبتعامل بيها لكن الحقيقة فوجئت بان اللي اللي على الايميل بيرسل صف كتاب صفحات ثم ينتظر مني أن اقراه وان اعلق عليه وهذا مستحيل لأنه لو تصورت إنه مثلا في ألف واحد كل واحد بعت عشر صفحات بقيت أمام عشرة آلاف صفحة فأصبحت المسألة فاقدة للمعنى فأنا أقصد أن تكون الرسالة في حدود ولو سمحت الرسائل الطويلة وال, وال يعني ما مش ما لا يمكن استيعاب هذا كله فأرجو هذا الأخ الكريم الذي أرسل من الشام بطلب الزيارة وايضا تلقيت رسالة كريمة مباركة من مجموعة من ال يعني اسأل الله عز وجل ان يجعلهم كذلك من السودان الحبيب ايضا للزيارة ومن الشام وايضا من الاخوة في باريس فرنسا جزاهم الله خيرا ويعني وإن شاء الله يعني نتمنى نتمكن ولكن أيضا بعد حين إن شاء الله بإذن الله يعني هذه الدعوات كلها أنا آآ يعني آآ مقبولة ومحبوبة ومستجاب لها إن شاء الله ولكن أرجو بعض الوقت لأنه الآن حقيقة يعني على الأقل إلى نهاية الصيف هيكون من الصعب جدا هذا فأرجو أن تسامحوني على هذا في مجموعة كبيرة من الأسئلة الحقيقة بتحاول تسألني أيضاً عن مسألة عن أمور شخصية والأمور الشخصية الواحد أحياناً يستحي من أن يذكرها باستفاضة يعني يعني هو هو معايزين يسألوا عن أمور كثيرة الحقيقة صعب شوية يعني ف. فعلى كل حال ان شاء الله نحاول ان احنا برضو نذكرها احيانا في اطار موضوعي والله المستعان وانعرف ان نتكرر كثيرا هذا السؤال يعني ان شاء الله كان وصلني احد الاخوة انتم عارفين كان وصلنا 3 او 4 او خمس عروض من متخصصين في الترجمة انهم تطوعا لوجه الله يترجموا هذه الحلقات ومنهم أستاذات وأساتذة جامعيين فتلقيت أيضا من فترة قزاه الله خيرا هذا الأخ الصادق لأسأل الله أن يجعله كذلك قال لي إنه هو بيستطيع إنه يسجل مباشرة من الـ من الـ أو الكارت يعني بيسجل وعنده الحلقات كاملة وقال أستطيع أن تكون مساهمتي أنا مش مترجم لكن أستطيع أن تكون مساهمتي بإمداد هذه فريق الترجمة بهذه ال يعني الـ بهذه الإ بهذه, بهذه الحلقات حتى يترجموها فجزاك الله خيرا وقد احتفظت برقمك وان شاء الله وقد ارجعتهم ايضا لبعض الوقت ان شاء الله يكون هذا الاخوة اللي بيسألوا عن مسألة المواقع الإلكترونية انا اعلمت مواقع كثيرة هو بيقول لي ياريت يكون في موقع يعني هو في احد الاخوة قائم الان الحياة باعداد موقع مستقل يعني جزاه الله خيرا وأنا لا شك أنني أذن له وحتى الأخت التي كانت قد أرسلت رسالة وقالت أنها لخصت بعض المحاضرات وكتبتها ثم طبعتها ثم تصورها وتوزعها وبعدين قالوا لها لازم تاخدي اذن الراجل الاول تعملي كده من غير اذن الزائد لا يا سيدي مش لازم الاذن مفتوح لكل من ينشر الخير واسأل الله عز وجل التيسير وخصوصا ان ما فيش حاليا ولا مطبوعات ولا كتب الاسواق ما فيش يعني بالنسبة للحاجات دي ف يعني توكلي على الله ربنا يكرمك الأخر اللي بيقول أرجو تزويدي بالعنوان البريدي للبرنامج والله يا أخي الكريم أنا هأمدكم بعنوان بريدي آخر لأنه العنوان البريدي اللي كنت أعطيته عن قناة الناس اتضح إنه مع كثرة مع كثرة الرسائل جدا التي تصل إليهم ففي بعض أحيان كثيرة الرسائل تأتيني متأخرة او لا تأتي فلا بد من عنوان مستقل وبالتالي لا بأس بايقاف الرسائل الان انما الحقيقة جزاهم الله خير محمد المشهد واخوانه الرسائل اس ام اس دي بيوصلوها لي معرفش يعني اذا كانت كافية ولا انما بيوصلها لي حاليا جدا بعد فترة كانت المسألة مش بهذه الصورة إنما بتصل الآن إنما العنوان البريدي الحقيقة إن شاء الله هقولكو عليه في مرة أخرى بإذن الله عندي بعض أسئلة أنا متأكد أنها تعرض كثيرا جدا في البرامج لكن تأتي دائما تحت عنوان أرجو أن أعرف إجابتك أنت يا فلان فلان عن الشيء الفلاني زي الأخ اللي باعت الآن في الورقة اللي جايبها لي محمد المشد هل توافق على عمل المرأة يا شيخ فلان وأجبني اكرمك الله انا هجاوب حاضر واللي طالب السؤال عن كذا وعن كذا وعن كذا ولكن الفكرة كما تعرفون انا والله لو فتحنا الباب لهذا لن نتناول لن اي شيء انما على كل حال عمل المرأة حاضر هنتكلم فيه وعلى كل حال باختصار شديد مخل يعني دي ليست الإجابة الكاملة لكن عمل المرأة نمرة واحد إن كان فيه حرام فهو لا يجوز زي الاختلاط بالرجال والمضاحكات والملاعبات والفتن وما إلى ذلك والتبرج ذا رقم واحد نمرة اثنين إذا كان عمل المرأة في وظيفة لا تناسب أنوثتها لا تناسب يعني صفتها الأنثوية فإنه لا يجوز. تشتغلش مضيف الطيارة عشان وشها جميل، ولا سكرتيرة لسعت تلبى المدير، ولا واحدة بتبيع في في في الصيدليات وال والمحالات لملاحة وجهها فتبقى مقبولة ويقولك يعني يصطلت واحدة حسنة المظهر ويعد المدير في في الـ في الـ في المقابلة يسموها ايه المقابلة اسمها عندي ايه عندي انترفيو عندي إنترفيفيفضل يشوف يعني يدقق في لا ما ينفعش إنما إذا اشتغلت مدرسة الأطفال أو اشتغلت طبيبة للنساء أو اشتغلت شي يوناز أو باحثة أو ما إلى ذلك الأمر الثاني أنه إذا كانت المرأة عندها وظيفتها الأصلية، فانا الذي أراه أنه لا يحل لها أن تزاحمها بعمل اخر يعني وظيفتها الأصلية يعني كان ولدها في سن الرعاية وزوجها يعود كذا إلى البيت وعنده وقت الشيء الفلاني، فانه لا يجوز في رأي لا يجوز يعني مش بس لا لا يجوز في رأي لان هذا مضيع للجيل مضيع للمصلحة المرعية شرعا إنما احيانا تيجي واحدة تقول انا تخرجت في الجامعة ولم اتزوج وعندي فراغ كامل وتقعد عشر سنين احنا النهاردة سن الطبيعي للزواج تأخر الى 35 و36 سنة و37 في بعض البلاد يعني, يعني ده شيء مثلا في القاهرة شيء طبيعي جدا الان فلما تكون متخرجة سنها 21 ولا 22 وتقعد عشر سنين ليست متزوجة فهنا لا نستطيع ان نقول لها ان عمل المرأة حرام ابدا وكذلك إذا كبر أولادها وكبر يعني وزوجها خلاص مشغول في عمله وهي عندها فراغ لا نقول لها عيشي أسيرة للفراغ أبداً ما نقدرش نقول هذا الكلام إنما إذا كان فبالتالي طيب يفضل إيه بقى من ده كله يفضل إن المرأة إذا تحققت عندها كل هذه الشروط تقدر تشتغل إنها خالية من كذا ومن كذا ومن كذا وما عندهاش ظروف الزوج يعني مش الزوج يرجع يسخن الأكل لنفسه بصرف النظر عن أنه خدمة المرأة الخدمة على المرأة ليست فريضة عند جمهور العلماء عليها ولكن ليس واجبا عليها عند جمهور الفقهاء ولكن الفكرة في أنه إناس الزوج فريضة إناس الزوج أن يعود فما ينفعش تعمل إنما بعد هذا فإذا أمنت من هذا كله تشتغل طب لا ما امناتش يا مولانا ولكن في اضطرار في اضطرار الاضطرار له حكمه ولكن بقدر اضطرار المرأة للحكم للعمل هذا فسوق من المجتمع وحرام على المجتمع المجتمع الذي تلجأ في تضطر فيه المرأة الى العمل هو مجتمع فاجر فاسق خارج عن احكام الاسلام شرعا قطعا لانه لم يوفر له ولذلك لما بتيجي المرأة تقول لي مثلا حكاية الزوج والشاعف قوة في مواجهة الزوج والكلام ده كله في الحقيقة يعني يعني عادة أقول هذا الكلام يعني ظلم المرأة لانه الأصل أن المجتمع هو الذي زي عقود التأمين بس المشروع عقود التكافل إن المرأة لازم تكون عارفة وهي في بيتها إن يوم ما تتطلق المجتمع يكفل لها كفالة تامة كرامة العيش لازم ده حقها مش نقول لها روح اشتغلي عشان تبقي قوية لا يا عببتي انت قوية حتى لو ما اشتغلتيش لان المجتمع يكفل لك مرتبا محترما قويا اذا انفصلت عن زوجك في اي وقت هذا الكلام حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءتهم امرأة فذكر لها هذا ان نفقتها وتابعتها عليه واعتدي في بيت فلان مع انه هو زوجها. وإنما هو يمثل المجتمع وقيادة المجتمع فالمرأة في الإسلام إنما لما الدولة تتخلى والمجتمع يتخلى ويفجر ويفسق وتضطر البنت تخرج غصب عنها علشان تعمل فهذا فسوق من المجتمع إنما في حدودها هي في حدود الاضطرار تسأل بين يدي الله عن مدى الاضطرار أنها لا تزعمه لا تدعيه لا تتخذ منه تكئة ولكن تحاول أن تعمل فيما يناسبها من عمل وأتذكر فتاة كانت تريد يعني تخرجت في كلية الحقوق وتريد أن تعمل بالمحامة فاشتغلت في بيتها في إعداد المذكرات والمرافعات وما إلى ذلك وإمداد أحد المكاتب بها عن طريق البريد الإلكتروني الكمبيوترات والحاسبات الاليه وكانت تاخذ مرتبا على هذا وهو تفوقت في الاعداد العلمي للاحكام فكانت يعني حاجه ممتازة جدا في هذا. إنما بعد ذلك بقى تخرج المرأة علشان تكون فتنة وتكون متبرجة وتكون وهذا الحقيقة أيضا يحول بعض الأحكام أحياناً إلى الوجوب يعني مثلا مثل النقاب أنتم تعرفون أن النقاب هناك من يراه واجبا على المرأة وهناك من يراه غير واجب على المرأة. لكن حتى القسم الذي يراه غير واجب على المرأة يقول انه اذا خشيت الفتنة كان المجتمع مجتمع فتنة والرجال قاعدين مترقبين وجوه النساء ينظرون الى ملاحتها واصبح هناك اختلاط بقت البنت يقولوا لازم اتعلم ولازم لازم اخش الكلية طب لازم تروحي الكلية وفي شبان وفي سن الشهوة المستعرة ومش قادرين يتجوزوا وانت بتقولي لازم تروحي مع انه مش لازم ولا حاجة وكل شيء أما ينفعش تدخلي بهذه الصورة أصبحت المسألة أنه إذا خشيت الفتنة حتى عندما يرى أن النقابة ليس بواجب أصبحت المسألة تحولت إلى وجوب للفتنة لا لأصل الحكم ما هو برضو الحقيقة السؤال المهم اللي على كل حال هو الفاصل ده أستاذ حمدي طلع خدعة وفاصل وتبعت لي فيه محمد المشد فأجاوب الأسئلة ونعرف نقف طلعت خلعة كبيرة ولذلك أدور على فاصل بعد كده بقى ولا على على محمد المشد ولا الاس ام اس ولا أي حاجة ما فيش ولا فاصل ولا محمد المشد بعد كده أيها الإخوة جزاكم الله خيرا احنا على كل حال يعني برضو تكلمنا مع بعض الإخوة في أسئلتهم يا إخواني قبل أن اختم هذا اللقاء فلقد انقضى الوقت ويعني سحبوا منه هذا الوقت دون أن ننتبه يا إخواني دوران العجلة اليومية في الحياه بيردم أنوار القلوب يردمها ردما والله اللي بيصحى بسرعة ويلبس وينزل في المواصلات ويلحق يروح شغله أو يركب سيارته ويذهب إلى العمل وأحداث العمل ويعود والبيت ووالدته طلبت ووالده طلب ويعني يردم أنوار القلوب ويصيب الصدور المنشرحة بالعتمة والمؤمن الحقيقي ليس إمام المسجد اللي بيتوضى ويروح يقعد في الجامع المؤمن الحقيقي هو من يكابد الحياة حتى الأنبياء ما منهم من نبي إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق عايز تفرج على إيمانك عايز تفرج أنت مسلم زاي عايزك تبيع وتشتري تفرجني عايزك تخلف وتت وتولد يعني وتنجب عايز وجعلنا لهم أبناء وزر وذري وذرية شوف عايز اتفرج عليك وانت بتبيع وتشتري وانت بتخاصم وبتعادي وانت بتقاضي وتتتقاضى وت... وعايز اللي أت... عايز اتفرج على الايمان يعمل ايه في الحياة فالمؤمن الصالح هو من يكابد الحياة بالايمان وليس من يعيش في مجرد حوصلة لذلك اوصيكم خيرا بالمساجد أوصيكم خيرا ألا تتركوا بيوت الله والمساجد والصلوات وأوصيكم خيرا كثيرا جدا باللحظات التي ينام فيها الناس ويهدأ نام انت الأول بدري واصحى شوية في جوف الليل اسمع الهدئة واصحى توضأ وصلي ركعة ركعة صلي ركعة فقط أو بها فقط صلي ركعتين اذكر الله عز وجل وصيكم خيرا بالصالحات حتى لا تعتم النفوس فإن عتمة النفوس هلاك كبير أيها الإخوة ووصيكم خيرا يا إخواني وصيكم خيرا بذكر الله في خلوة فإن الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه دي أربع ناصر شخص له صفاته ذكر الله خاليا في خلوة فجاشت مشاعره وفاضت عيناه فأوصيكم خيرا بالصالحات وإلا اعتمت النفوس وأظلمت وأسأل الله عز وجل لي ولكم الرشاد والسداد يا رب العالمين وفي يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله بإذن الله نكمل هذا الحديث اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا رب يا رب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم فرج كروب المكروبين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم عاملنا بما أنت أهله وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة ولا تعملنا يا رب بما نحن أهله فاننا نبرؤ اليك من ذنوب كثيره وخطايا منهمره اللهم اننا ما اعددنا كثير عمل للاخره ولكن قلوبنا تهوي الى حب الله ورسوله يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا تجعلنا في ذلك من المدعين اجعلنا في ذلك من الصادقين وخذ بقلوبنا اليك وخذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليك وارحمنا رحمه نستغني بها عن رحمة من سواك اللهم ارحمنا رحمة نستغني بها عن رحمة من سواك اللهم ارحمنا رحمة نستغني بها عن رحمة من سواك يا رب أنت ولينا يا ذا الجلال والاكرام فلا تذرنا ولا تكلنا لانفسنا طرفه عين ولا أقل من ذلك فنزل ونخزى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته